Bismillah i Rahman i Rahim. Inna niebie, kto pomoże? Kobiety w niebie, w niebie, w niebie, w allah w وَلَوْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كلمة سواء بيننا وبينكم أَلَّا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا اهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده افلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم لما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون Makana kan Ibrahima yehudiyan Wala nassraniyan Wala kim kana hanifan musliman Wala kana minal mushricin Inna هي ما للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين ود طائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم